111. وجمع الشمس والقمر 112. يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر 114. ربك يومئذ المستقر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 إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة 111. وجوه يومئذ ناظرة 112. إلى ربها ناظرة 113. وجوه يومئذ باسرة 114. تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت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 119. ثم ذهب إلى أهله يتمطى 110. أولى لك فأولى 111. ثم أولى لك فأولى 112. أيحسب الإنسان أن يترك سدا ألم يكن طفة من 113. ثم كان علقة فخلق فسوا 114. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى 115. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى